بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكلنا ترابا ذلك رجع بعيد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 وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها, وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكران كل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء فأنبثنا به فأنبثنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا لهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب رسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد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 لقد كنت في غفله من هذا لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرين ااذا ما لديعتي القيام في كل كفار عنيد منع الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطوي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 المن منزيد اللهم جن... امنا من النار واؤنفت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل اواب حفي من خشي روحه نب الويب وجاب قلبي من منيب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 واستمع يوم ينادي واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم اسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم تشقق الأرض عنهم صراع ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما.